say, his husband, I can't get it, but I'm going مشاع الانوارهم للنسيم عبيره الفوارق ضاده رفعوا التميز في العزيمه همته العصار لمطاري هم مشاعر الانوارهم للنسيم عبيره الفوارق ضاده رفعوا في العزيمه همته العصار علما وروحا لتقدم جاري لبناء جين رائدين بسلاحه علما وروحا لتقدم جاري وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختاري ذاك الكتاب وسنة المختاري طريق مشاعر ميله الفواري وقاده رفع التميزا يزايههم في العزيمه همة العصار ومضريق هم مشاعر الانوالهم للنسيم الفواري وقاده رفع التميزا في العزيمه دي همة, همة العصار ولهم باللاق الكرام ماثر تواتر الاخبار ي ولهم ماثر يرونها بتواتر الاخبار ينادي من كل حقل زهرة بحر العلوم وانهور الافكار بحر العلوم دول الانصاري همت طاريه مشاعر الانوار للنسيم عبير الثراري وطاله رفع التميز واته هم في العزيمه همت الانصاري في سماء الاثاري ان التميز في ال اشراقة تبقى لتصطع في سمى الاتهار جيلا فجيلا يحملون لواءها والخير ما يبقى من الاثار والخير ما همة الانصار ومض الطريق مشاعن الانوارهم للنسيم عبيره الفوار قادة رفعوا التميز في العزيمتهم همة